وَعَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ 119. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون 110. فإن وإن فَمَا فما سألتكم من أجل إن إِلَّا إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ وجعلناهم عَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بَلْ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ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 قم السحر وَلَا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لك ملكبليا في الارض وما نحن لك بماؤمنين